لو ما جاء من البلاء كله إلا أنه طلع كلمة يا رب من قلب لكفت بها نعمة أقسم بالله أنا أقول سبحان الله لو ما عندنا مصايب نصلي عليها أجب لنا كيف نقول يا رب ونساجدين فرق بين تقول يا رب أسألك الخير كله وأعود ونشر كلها وفرق بين تقول يا رب أن تقتنع انه يسمعك فوق عرشة جلتنا وانت على يقين حبيبي الغالي والله الذي لا اله غيره شفت الادعيه اللي قالها النبي عليه الصلاه والسلام في الكرب اللي قال ما دعا بها مهموم الا فرج الله عنه ابغاك تقولها وانت ساجد لأي هم عندك وانت على يقين ان الله جل جلاله واسمعك بالله اللي قاعدين يطوفون ويسعون ويسجدون كلها يا جماعه من منا ما عنده مشكلة من منا ما عنده مشكله كلنا عندنا مشاكل أهم شيء أنك إذا ما التجأت لله عز وجل وعرضت تدعوه تفتقر له في السراء فترى زين أنك تفتقر له في الضراء لأنك أصلا الدافع عندك خوي وهو سبحانه وتعالى اقسم بلا بدوقها وإذا لقتها مرة والله ما تتركها إذا سجدت وقلت يا رب الناس تبغاك تشتكي وأنت تقول يا رب حبيبي دمعتك هذه إن قدرت ما تنزلها لأحد إلا لله تفعل إن قدرت الشكوى الشكوى كلمة شكوى في القرآن لمن بست كل ما دا شكوى الله كل ما دا شكوى شكى يشتكي تشتكي كلها لله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما حبيبي الغالي إيش بينك وبين الله عز وجل فينا الشيطان في البلاء إذا جينا نصبر ما نصبر صبر جميل إلا من رحم الله عز وجل الصبر الجميل اللي ما معاه شكوى للبشر لا اشتكي للبشر البشر قالوا عطيب خل بنفضفض يا أخي ليش ما تفضفض وتقول هالكلام لله عز وجل ليش إذا سجدت ما يطلع هالكلام من صدرك ويطلع جامد يا رب منك توفضنا يا رب نتوبرنا. صح ولين قاعد يشتكي الواحد قسم بلاي يا جماعة تشوف الناس يشتكون بعضهم كأن اللي قدامها هذا مالك كل شيء وكأنه بيده ملكوت كل شيء بس تطلع شكوى بإعلمها وهذا ضعيف وهذا ضعيف يتشكون البعض يتسلم بعض وهذا يقاطع هذا طيب ليش مات ما عندك أحد يقاطعك في السجود ليش توقف ليش توقف ونتساجد الله عز وجل يوم قال أمن جعل الأرض قرارا وثبت الأرض كيف ما اثبتك في مصيبتك اذا اصيب على السوي يا جماعة ترى تتجول الدنيا وتضرب حماج الملموق قال أم, ام من جعل الارض قراره وجعل خلالها انهار يفتح لك اللي ما ينفتح وجعل لها رواسي يا اخي ما حد يربط على قلبك الا وجعل بين البحرين حاجز حلها, حلها بحرين سائلين مع بعض مرج البحرين يلتقيان وكثافة هذا إذا أراد الله عز وجل أن يعزلك عن مشكلتك والله يعزلك لو نهب داخل فيك وفي قلبك تقول بس أنه والله يطلعها يعزلك عنها كثافة هذا غير كثافة هذا ودرجة ملوحة هذا غير درجة ملوحة هذا ودرجة حرارة هذا غير درجة حرارة هذا وهم يوجو مع بعض والرياح تلاطمهم والله إذا أراد ما هدي قال وجعل بين البحرين حاجزا أئلاهم مع الله.